قل ان الله قادر على أ ن ينزل آ ي ه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا, إلا امم امثالكم م و س و ع ن ا في ا ل ك ت ا ب م ل س ي ل ل ع ر و ن و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ص م ف ي ا ل ل ظ م ه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أ ر أ ي ت ك م إ ن أ ت ا ك م عذاب الله أ و أ ت ت ك م ا ل س ا ع ة أ غ ي ر الله, الله تدعون ان كنتم صادقين بل إ ي ا ه تدعون فيكشف ما تدعون إ ل ي ه إ ن شاء وتنسون موسوعه النابلسي أمم م للعلوم الاسلاميه ه اسماء الله الحسنى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 انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت ثم هم يصدفون قل ارايتهم ان اتاهم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين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 إ ن أ ت ب ع الا ما يوحى إ ل ي قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير أ ف ل ا تتفكرون و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم ب ا ل غ د ا ة والعشي يريدون وجهه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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ا ه ؤ ل ا ء من الله عليهم من بيننا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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم ح ف ظ ة حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق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 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم أ و من تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ب أ س بعض انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق خلست عليكم وكيل. لكل نبأ م س ت ق ر و س و ف ت ع ل م و ن و إ ذ ا رأيت ا ل ذ ي ن ي خ و ض و ن في آ ي ا ت ن ا فأعرض ع ن ه م حتى ي خ و و ض ا في حديث ي غ ه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 وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أ و ل الذين ئ ك أ ب س ل و ا ب م ا كسبوا ل ه م ش ر ا ب من ح م ي م و ع ذ ا ب أ ل ي م ب م ا ك ا ن يكفون و ا ق ل أ ا م ي ه اسماء الله الحسنى ونرد على أ ع ق ا ب ن ا بعد إ ذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في ا ل أ ر ض حيران حيران له أ ص ح ا ب يدعونه إ ل ى الهدى اتنا قل إ ن هدى الله هو الهدى و أ م ر ن ا لنسلم لرب العالمين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 الحبير. وإذ قال ش ر ا ه ي لأبيه م أتتخذ آزر ا ل ه إني أراك وقومك في ى ل ا ل مبين ب نري وكذلك ر إ ا ه ي م ملكوت ا ل س م ا ا و ت و ا ل أ ر ض وليكون ت ق ن ي ن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 وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدانا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 فأي الفريقين أحق ب ا ل أ م ن إن كنتم ت ع ل م و ن الذين آ م ن و ا و ل م ي ل ب س و ا إ ي م ا ن ه م بظلم أولئك أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إ ن ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا و ن ش ر ا ه د ي ن الهدى من ق ب شركه د ا و د و س ل ي م ا ن ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ح ن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 فقد وكنا ل بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين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 ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى ابي الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا, أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم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 「おめでとうございます」 وإلى ث م ر أثمر ه إذا و س ن ع ه النابلسي للعلوم ا ل ل ه ش ر ك ا ء ا ل ج ن و خ ل ا م ي ه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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أ ب ص ر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أ ن ا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا, فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أ م ة عملهم ثم إ ل ى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون و َ أ َ ق ْ س َ م ُ و ا بالله َِِّ جهد ََْ أ َ ي ْ م َ ا ن ِ ه ِ م ْ ل َ إ ِ ن ْ جاءتهم ََُْْ آ ي َ ة ٌ ليؤمنن ََُُِْ بها َِ قل ُْ إ ِ ن َّ م َ ا ا ل ْ آ ي َ ا ت ُ عند َِ الله َِّ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم, ونذرهم في طغيانهم يعمهون